وخلقنا السماوات والأرض وما نورب الكوني الخالق العليم <تصفيق> <صفيق> وما خلق القنص كما في الارض وما زين لا انت تسفح في قوم الجميع <تصفيق> الله اكبر الله 국민 teina ja con ما عندك إلا ما تستغنى فيه أزواج من ولا تحذن Si! Sí. كانوا يوم المنون الله الله إنا كفيناك المستهدئين الذين يجعون بين الله وانك اعلم بقدرك بما يقول بسن بحمد ر في من الساجدين. وبقول الرب فانحى فاي